الناطق. في مدخل الحمراء في مدخل الحمراء كان لقاؤه ما اطيب اللقاء بلا معاد. عينان شودوان في حجريهما تتوالد الابعاد من أبعاد هل انت اسطانية? سألتها. قالت وفي غرناطه ميلا غرناطه غرناطه وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقاد وأمية راياتها مركوعة وجيادها موصولة بجياد ما أغرب التاريخ ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من احفاد وجه دمشقي رأيت خلاله اجفان بلقيس وزيد شعادي ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي والياسمين ترصعت بنجومها والبركة الذهبية في شان ودمشق ودمشق اين تكون قلت ترينها في شعرك المنفاد نهر سوادي في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس ببادي في طيب جنات العريق ومائها في الفل في الويحان في الكبار سارت معي ثارت معي والشعر يلهت خلفه كسنابل تركت بغير حصاده يتألق القرط الطويل بأذنه مثل الشموع بليلة الميلاد ومشيت ومشيت مثل طفل خلف دليلتي ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي التاريخ كون رمادي الزفرفات فات أكاد أسمع نبضة والزركشات على السقوف تنادي قالت هنا الحمراء قالت هنا الحمراء جهل جدودنا تقرا على جدرانها أمجادها أنجاد. أمجادها أمجادها ومسحت زرحا كام. ومسحت جرح نادفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي يا ليس واردة الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجداد عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بنجوه <تصفيق> وجل دمشقي رأيت خلاله اجفان بلقيت وجيد سعادي ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها امي تمد وسادي وليات ثمينة رصعت من يومها والبركة الذهبية الإنشاء ودمشق ودمشق أين تكون قلت ترينها في شعرك المنساج نهر سواي في وجهك العربي في الثغر الندى ما زال مختزنا شموس ببابي في طيب جنات العريق ومائها في الفن في الريحان في الكبابي سارت معي ثارت معي والشعر يلهت خيطا كتنادل تركت بغير حصاب يتألق القرط الطريق بيذبها مثل الشموع بليلة الميلادي ومشايت ومشايت مثل الطفل خلف دليلتي ومشايت مثل الطفل خلف دليلتي ورأي التاريخ كوم رمادي الزفرفات اكاد اسمع النبضة والزركتات على السكون في كلادي قالت هنا الحمراء قالت هم الحمراء زهر جدودنا تقرأ على جدرانها امجاد امجادها امجادها, أمجادها. وما تحت جرح كان وما تحت جرح الناجح وما تحت جرح كان بفؤادي يا ليس وارثة الجميلة ادركت ان الذين عانتهم اجبادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق النجوة